أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واشتغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يغتانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا اثيما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 عنهم في الحياة الدنيا جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء يُوبِلُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يكسب خطيئه او اثما ثم يغم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم منهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما